فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي دُونَ بَالٍ فَمَا آتَاهُ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي انم صير من ما اتك بل انتم بهديتكم تفرحون بل انتم بهديتكم تفرحون